قلوا باغوا مقابل بمعنى عندنا يحكم بأحيان تنمين الميسيون أبو سكرية السنة الوقت تأشياء من قضم التحديد يومنا لقد فقط سنأرأت لنا أن أبدأ ببناء لشان يتوصل الله يقول ومحمد الإخوة المعنى منازل من ببناء عقم المتب مليئة جمع وحفا جميل قال حدثنا يحيح ابن يحيح بن الروح ابن المهاج قال لا أصدرنا لك أصدروا حدثنا قال حدثنا ليه من عمينات على الله قال سمعتكم بصر الله صلى الله عليه وسلم تقولوا إذا أراد أحدكم أن يأتي وليموا سبق القلال إن لم أدلان الأمر والأصغر من الآخر أنه يريد من الوجوب إلا أن هذا الآخر أصغر بأحبيبه يا مسادي بعدي إن شاء الله والراجعة أن حكم الاتسال في يوم جمعة ألسنا كباب هذا قبل جميل الأميرة قال مُعدَّدَنَكُ بُقَيْبِ وقال مُعدَّدَنَكُ بُقَيْبِ الحال قال مُعدَّدَنَكُ بُقَيْبِ وَغَبْتِينِي أَلْمُسْلِ قال أخبارنا لليل عن ابن الشهاد الزوري عن عبد الله بن عبد الله عمر عن عبد الله بن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه طال والقائم على المنبرين من جاء منكم من جمعتها فقال البيئات التأسيرين كم حديثة تراثة حديث الوعدة حديث الوعدة مين؟ حديث الوعدة المجلوب من صحابين الله قال لو حدثني محمد بن بن حدثني عبد حدثني عبد ابن رارة من كشين الميستقون قال أحدثني عبد الرزاع قال ابن جريت عبد الملك بن عبد العزيز بن جريت قال أخبرني ابن شهاد عبد السال عبد الله ابن عبد الله بن عمر قلنا عمر عن, عن النبي صلى الله عليه وسلم في مثله قال حدثني حرمله اليحيى الله بن عمر قال طورمي يونس يزيد ايده عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن ابي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث كم حديث الطالنه صلى هذه تنوحي بلين عن صحابي واحد كل هذا ان المعنى المتقارب المعنى واحد المعنى واحد قال لو هدتني خربالة من يحد قال أخبرني كلها أبو محمد قال أخبرني يونس عن ابن شهاد قال عدت من سارب عبد الله عن أبي وأن أبنى عمر وأن عمر بن الخطار بينما هو يخطب الناس يوم الجمعة وهو في خلافته في عهده رضي الله عنه الخليفة يخطب الناس ويعرضهم وينهارهم ويأمرهم, ويأمرهم ويوجههم ويسيدهم بينما هو يعرض يكلمهم فيما يطلبهم إلى الله سبحانه وتعالى بينما هو يخطب الناس يوم الجمعة دخل رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فنادى عمر هذا هو عدم رضي الله عنه خليف الرسول الذي قتل شهده وقتل ضرباً أجوانه قال فنادى عمر أية ساعة هاته. فقال إني شغلت لأوفا فنفع انطلب إلىه حتى سنعت النتاع فلم ازد على سوق على ان توضأت بس امشي هذا بعد حكم الوضوء خاء عمر والوضوء ايضا وقد علمت يعني انت اختصرت وكمان توضأت استكثلت بالوروقه بس, بس تقول هو الوضوء وقد علمت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول له بالغسر هل عثمان وقع في نفسه من كباب عمق؟ مزيوب لأ معين يتعلمون من كباب الوصول أبقى من الناس يتعلمون بصيبة مزيوب مزيوب لأي هل أفضل الخلق بعد الأنبياء المسترية؟ كذالله خيراً بالصور كذالله خيراً يعلمنا أباب الناس, الناس يتعلموا أيضاً ويستفيد ما كان ممكن يأخذه كده بس الكلام ما احتملش التأخير الكلام احتملش... ما احتملش التأخير الأول ما احتملش هو دخل شاول دخل متطفل شاول الآن ما اقتصر أمور قال فنا دعو أي مساعة هذه لو ده لشان حمد لم يجموه ممكن ترزع البصر قال فنادى عمر أية ساعة هذه فقال إني شميت اليوم فلم أنظر إله حتى سمعت الندار فلم أزد على أن تبطأ قال عمر والوضوء أيضا فقد علمت رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أوروك الهسرين هذا نفسه تنازعه فريقا فريق يقول وجوب الاتساد وفريق يقول باستحباب الاتساد الذين قالوا باستحباب قالوا سكت على عثمان وصلر الصلاة صحيح معناه ولم يؤثمهم معناه إن الفريق الثاني الذي قال بالوجوب قال عمر عنف عثمان ولامه وعادروا في هذا لكن الحقيقة قول الجمهير عطل معناه اه راح اذكر لكم اسحاق من هو الحضري ها ابو محمد الحضري روايه لما يقول اسحاق بن ابراهيم وبعد ما انتهى احوارنا فعلم ابن روايه لان اصحاب ملازمه له اخبرونا لما يقول احوارنا اخبرنا اخبرنا على أعلم يقول لك حدثنا وإصحامه ملازمة ذلك وإيه؟ قال أفضل الوليد بن عن الأوزاعي من الأوزاعي؟ أبو عمر عبد الرلمان بن عمر الأوزاع قاضي بيوت ومفتيه إمام عن الشام مات محنونقاً في الحمام بسبب أن زوجته قد عليه من الخارج المقصود حمام الوخار وفعلا لو زاد الوخار شوية انسان المتعين عن الاوزاعي وبعدين الاوزاعي هذا كانت رسائله ها إلى الملوك كان بلسا بل من الجروح نعم ينصح الوعي بس الطريق الحكيب ماذا يدعنيف ولا الشفن ولا المطارات كلام مكتوب كلام راقي جدا جدا طبعا بتقراوا عنه منهم يعني رجل العام والخاص اصبح حاله كان اميرا الاوزاع رسائله الى الان نصائحه الى الملوك والحكام والسلاطين في ضاير الى الرقه والرقه ويعني والرفق فكان له قولته مهينا هو كان بيقول كان بيقول انا مسلم ولا واحد ولا بيقول انا أقول لا أقول لها وقال كلام معنيه وش ديب أولو الله الشرم يعرف شرق. ولا يأمر لها معناه؟ قال عن الأوزعين قال حدثني يحيى ابن أبي قال حدثني أبو السلام أبن أبو رحمة قال حدثني أبو ريد قال بينما عمر بن الخطار يفضل الناس يوضل الجمعات إذ دخل بن عفر أبينا بأبي محمد وأبي لينا وكما تحقا ضمن الرئيس أجر الغرطين تزوج البنتين تزوج أين؟ ألب البنتين قال وعرض به وقال ما بال رجالين تحصلون بعد الوداء أدواء فقال عثمان وأمير المؤمنين ما زك حين سبا في الوداء ف... ثم أكبر فقال عمر والوضوء ايضا ألم تسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا جاء هدو من أجموع في الحقيقة المسألة فيها الحقوق قول ما قال بالإجاب هذا راح وقول ما قال بالإستهباب في قول ثانب يقول إذا كان الرجل فيه رائحة كريئة أو أخر أو له عرض النفاذ وهنا يجب اين فقساء لأن الجمعة لديك اجتماع واحتفاء بالناس والتقاء تلتقي من أسوأ عندها له لك رائحة جميل طيب أكذا طيب باب وجوب غسل الجمعات على كل مالغ من الرجال وبيان ما أمروا به قال حتى لنا ميح يميح التميين النيسامون قال فلا تعالى مال أبو عبد الله إمام جاني الهزر يأبل جوابا فلا يراجع ويبا والسائلون نواكس الأغطار أدم الوفار وعز سلطان القطر والمطار وليس لا سلطان وقيت معكم لهم نشاء الله الله وفي نقص يدر من ربونه يقول عن صفان ابن سوليد عن عطائق ينسى عن أبي سعيئي سعد ابن مالك ابن سيناء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الآن رسل يوم جمعة واجب على كل محترمين معنى يعني حق ثابت أمر مؤكد مش معناه الواجب الاصلاح مش معناه واجب بس الاصلاح ده مصطلح لان اصلاح متأخر لم يكن هذا المصطلح في اههام الرسول الله عليه وسلم قال واجب فعلى كل محتاج وبعدين او بقوله واجب يعني صار فاذا وجب جنابها سقط وجبت الشمس نزل عرشهم سقط كل سواه واختفى بعضهم بيقول واجب يعني بيقولوا نستحباب بيقول واجب على يعني صادر ملزوم لكنه امر مؤكد بيقولوا بيقولوا انه لازم ولا كل تام واجب على معناه الاصطلاحي لكن عند كل شيء وعند رجلاً أصبح جنوبا واغتسل لجنانا قبل أن يجب ونوع أن هذا لجمعة أيضا على أساس أن يغسل جمعة والسحاب يغسل لا يغسل انقسم الناس إلى الطولة من قال بمنع الاندراج والتشريك يقول لا يغسل لابد من اغتسال الجمعة لأنه عندهم أن يغسل جمعة والسحاب والصحيح أن هذا إذا دخل من هذا ينوب منابه ويكون مقاما ويقصد فيصلى المجر مع الناس فراحناه احترم وأزل فيغتسر بعد أن يقوم نوى غزل الجنابة لبطر ونوى أن هذا الجمعة وهو السحب فلا بأس أيضا مدامة العبادتان من جنس الواحد وهيئة الوحيدة وعدد الواحدة وكيفية وحدة فأحدهما يكون مقال الآخر لكن بشرق أن يكون أحدهما أكبر من الآخر أن يكون أحدهما راجبا والآخر مستحبا أو نحوها طيب يقول حدثني أرون بن سعيد وبعدين على كل محتلم مش محتلم يعني صحيح جناب بان ها؟ تعالى قال حدثني أرون بن سعيد بن آي بن عيسى أولا حدثنا ابن وحبي قال أفضلني عمرو لو أعرفتم من عمرو؟ عمرو بن عمرو بن قال أعرفتم إذن؟ كيف أعرفتم عمرو؟ السبب المصري السبب بن وحبي إن ابن وحبي إن ابن وحبي نفطيق مصري ويحدث عن شيخ المصري عمرو بن المصري تمام؟ عن عبيد بلادنا بزعفة محمد بن جعفة الحددر عن عروة الزباية عن عائشة لأنها قالت كان النبي وكان الناس ينتابون الجمعات مما لا من العوال من عوال المألينة فأيضا شوية وما توصل من تمشك القبار وفي عراق وشمس توصل الرائعة غيارة من عوال المدينة فيأتون في بالعباد بالعباد لي كساء قليلا صوف يأتون بالمبرو الأدريب والعرف ينزك فيه قال ويصيبوا منه الله فطافوا رجوينهم من دين فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم وهو عند فقال الرسول صلى الله عليه وسلم لو أنكم كنت أهضوا يومكم فهذا أنا شكرا لبي عليه وسلم عرف طيب العرض هذا يفيد الوجوه ولا الاستحباب الاصل في الاستحباب العرض يعمل عليك مجيء مرجس ولا تتفضل ولا لا. ولا ولا العرض تتغيب عليك ولا تقول له لازم ها تفضل معرض ولا تسمع شيء العرض أسمع عرض معنى أهوان؟ محمد حج محمد هدن؟ معنى؟ تفضل معنى تسمع شيء مع عرض معنى؟ طيب خلاف الامر بقى الناس قال واحد محمد بن رشد قال ضرب العيد اللي اتسع له الحال الفهم للمسلم كان اعلم من ولكن مالك قام به اصحابه ودونوا فتاويه ولم يظلم في ذلك اصحابه معنا. وكان من اثرياء العلماء والمحدثين ومع ذلك لا يكون في مالك الزكاة لأنه ما بيطرقش عاجع ما بيكمز لا يكمز إنما ينظر يعني الإمام مالك أرسل له طبقا في طبر من طبر المدينة العجو العجو الكامل يعني هم مئة ليلة سوال مئة عشر ليلة سبعين ليلة عيات العجو الطبق مليك بالدهن بالدهن ليه؟ ينفق نفط تملأ السفر مع ده من أدرياء المحادثين وبعد أن أدرياء المحادثين قريتين وإلى الأصف بيهن؟ الفكر الوقت معنا؟ هذا موجود تستلمون لكن قريبا الضرب منه الملك شيئاً من الحناء الحناء الصعيدة ومشهورة جيدة فأوصل له كناطين من الحنة فإن بها أهل الإمامة وجيرانه وبعضب وبعضب شوو أنت إلى واحد وإنت أقول لك هو في الرياض وهو أنت مرسل مع أقول لك هاكي شوية الحنة تفضل نصف كيلو كيلو لا أفهم لو تقول أنا أتأل الميزان ويعطلو لمشاكل أو أي شيء أه؟ لما جمتها بقوله إيه؟ طيب شوية خلنا جدك أحصله قناة طيب ليه؟ ينفذ نظر ختمان لأسك كان له ديوان للمحدثين مضاف كلا طويل عدوه بس حق المحدثين غرباء ده يزي من المنفيه إنام طيب ده من الفستار إنام ده من الصعيد إنام ده من ضمياء ده من إنه. ده من هنا إنام ده واحد جاء من خالق أبن السعرية من المدينة المدير رسول الله صلى الله عليه وسلم يطريناه وياكلوا عيشه ويستنى بقى اللي قال امام اللي بيعقب مجلس العاده وعلى هذا المنوال الليث سعد ابو الحاجه المصري حتى قال لعبد الله يا عبد الله عندي نصائح حكتها بسن لوحدي امير المؤمنين ثلاثه مصر فان امير زيكم مشاع كان خايب واحد باشا هذا واحد ما في الخير فأنا يريد يوقع بين الخليفة والليل لكن الخليفة عاطم وقالوا لعبد الله عبد النعيم لأن الخليفة نصائح أنا بنصاف حكتها في السر الوقت أميرة المولين تلاف مزر إلحقك قبل أن تروح منها تلاف مزر فإن أميرها الليل بساعد له جمهار ولا وصيد وله زبايل وعب وناس لو رشح نفسه للبرلمان هيقولوا احنا اختاره لكن ما يرشحش لانه عنده اكتساب والعلم افضل من 100 كرسي هنا الله يقول والله ان كل علي عبد الله صلى الله عليه وسلم انك كرسيك هذا لا يساوي عندي بعض كده مباشره وجه لوجه وش على عبد الله صلى الله عليه وسلم والله لعلم انك صادق وكلهم كذابين أنا عارف من الصادق وانت باجي دارهم فما منهم أنا عارفهم وكان شفوق الاخرط ما يفعلش على الكراسي اللي كنت هاد جوهد على الأرض والرئيس جعله يجلس على الأرض زمان والمشاكرة مشاكة الطبائج يجلسوا كذلك، معشتهم كل عبار طب أصرف لك في إنشاء، أنا مش عايز منك عايز طب أدخل معالك من التربية والتعليم ومعالك انا أدخلش. لا ندخل فيه ولا ندخل فيه خليني لوحده وما بيش ممكن على هذا الحال كانوا مصوروا عشان رخصه القياده ولا رخصه سياره كان مش هتصور عايزين تعملوا رخصه سياره الصراحه قالوا طبعا انت الفيش بتاعك حطه مكان الصوره انا شفته بنفسي عينيه الاثنين اللي هو رايت في وثائق الشيف مكان صوره رخصه القياده والوال والمركب اسرع المركب تسير المركب قالوا صار راجل وص عشان نسيب لك الراس عشان واحد يحرسك وانت ماشي قال اعمل له تصريح بدون ادرس الصوره بالاسم بس نخلص نعمل لك تصريح بغصصي اسماء نتمنى ان شاء الله بالله دي شركه رسم انا هنتنفس عليها وفي الاخير هنطلب جداوه هنطلب جداوه المال ماشي يا اخو الدعوه إذا لم نقصد نحن بدعوة من سأقوم بها؟ يجب أن من المساجد وبدعوة الناس والقاعدة العريض والمجتمع يتعلم ويعلم العقيدة الصحيحة من الفاسين أما تقول لي هنسك الرأس وصلح من فوره هل هذا هي, هات هي هات. لو كان هذا حقا لأفنح من صباح لكن ما أفنح سبعين سناء كل برنمانات والمشاركة السياسية والأحزاب بل جنة تعالى المسلمين والإنسان فهل يعطلوا الناس هل يعطلون كثير من مشايق لا أوليد عن أفضل أسماؤهم الآن كانوا يدعون الناس إلى المشاركة السياسية خطة شهرين ثم الآن رجعوا وقالوا قمنا إلى الله بما قمنا نقول لأن هذه مبنى ديمقراطية على الإعطارات بالدول الكافرة وقوانين الدول الكافرة من الأمة المجلس الأمة والأمر المتحدة لابد تحترف ثم انت تطفل تعمل حزب في حاجة اسمها بيطاب الشرق لابد تحترف لابد تحترف الحزب فلا تكفر حزباً علمانية ولا تهلم ولا تشتم ولا تعاتل ولا تعيب ممنورة من نسانة في حاجة اسمها بيطاب الشرق الشرق هذا معروض في كل البلاد اللي بتاعتكم ندرون ممنوع ان حزب يضم حزب او يكبر حزب حزب او يفتح حزب ده موضوع فهل تدخل قد البرلمان وتتنازل عن عندنا وعقيدتي عشان نظام الشرف وغيره وغيره وفي الاخير اصلا ما يدخل هو سيك إذا اذا علماء اليوم كانوا سلبيين من الاول 2010 كانوا سلبيين و2015 ايجابيين ايه اللي اتغير ثم الذين قلوا قبل شهرين يقولوا في الأحزاب والمشاركة السياسية طيب هم الآن تراجعوا هم يقولوا سلبيين أيضا فالله الفكرة مبنى على الأدلة للعواطف كما قلت لكم القواعد تبني وتخدم والعواطف تدل وتأتن فما داعي أن ننسى وراء العواطف غيرك فهذا نبهي للأسعاد امام على مصر لو راح شفتك مش هتستصر زي زهر الله عايش على البرس يعني لو مصر يعني ها هو مصر هو هو الله نعم نعم الله اعلم الله اعلم هو كان في مدينه طوف كان في مدينه طوف طوف الان بيعفن قلوبيه قلوبيه تمام الله كلنا ان شاء الله علوش اشار اخبرنا اللي قال عن يحيى بن سعيد من اهل سعيد الاقصري عن عمرو عن عائشه قالت كان الناس اهل عمل ولم يكن لهم مفات قدام يقونه فكانوا يطون لهم شتن يعني عرق وباب فقيل لهم لو اتنسلتوا في يوم الجمعة لهم عارفت معنا إخوان وهذا من قديمة الجمال الذين أطاروا بإستحباب الارتسال وأنه سنة وقتهم والجمعة كما قلت لكم لها خصائص لا إيه خصائص ما يدخل خصائص الجمعة ثان نبدأ بالجميل اللهم يدخل محمد أقل وقصود ثان خصائص اليوم التفكير التفكير التفكير ومي طيب الصواك ها الوقت كان على راجل ترى الصوره الكات ها ليس احسن الملف ها فيك دولي فيك ترى الشيء دولي سام فيك الدعاء جائز الجواز للمراه ها الصلاه والسلام اكثر النبي عليه الصلاه والسلام الموت في ليله جمعه او يوم جمعه ها أمان من من الفتنه الكبرى كما زيده العلماء ذكروا 60 خصص ومن من الاصابه اللي سالناه جميل ها البيع والشراء طرق البيع والشراء اثنان هذول ها الذي هو واحده الواحد كامل ها؟ ها؟, ل... اللي ها؟ ها؟ ما مشكلة. هل. ها؟ ها؟ فيد تقوم الساعة؟ أعم سأحكير مع التصاصي الشبعية اللقاء اللي يعملها المكلمات ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ بصراحة ذكره ها؟ ها؟ جميل ها؟ حتى نتبع من طبعا الصلاة ينذلك يصلى في هذا ورد فوسط الشمس في الكبير السماء في الأيام في اليوم يمعة يلعى صلاة هذا ورد وفي يوم اليوم يصلى الإنسان ما وليس في اليوم سنة طقيمة إنما هي سنة أهل؟ خلاصنا طقيا الشيء؟ ساعة السلامة ذكرناه ما؟ التفكير التفكير ذكرناه ما؟ مشى ورا رجله مشى ورا رجله جميل ها افضل خير خطبتان وركعتان طب قبل الصلاه ولا بعد الصلاه قبل الصلاه طب وفي العيد بعد الصلاه طب الخطبتان الوجوه معنا طب وفي العيد استحباب طيب ما في عيد الإنصار. الإنصار. عدم الانصات انسوز الانصات ها عدم الانصات هو للخطيب عدم لا جميل هو ده الشاهد ها من الايمان فسر الخطبه وترك الصلاه عشان ده الله فسر الايه الخطبه وترك الصلاه وطوله يعني هو امر نسبي يعني مما يجوش ساعتين نسبي نسبي قطهم ولا ساعه ونص يعني امر نسبي اول نص ساعه ساعه ربع النسبي ده بس يحتمل يحتمل النسبي هيبقى هو ساعه من هو ساعه بلا ولا ايوه التفكير يلا يا شباب ربنا ها ها عشان دوم الجمعه الى جمعه كالفارق لما بينهما اذا جنورا كما ده شوفوا ترى ما حكينا الغضار مش على طول عقد استراكات يا شيخ ها العقد الاستراكات كان العقد الصحيح للبدايت وفيها قدر 50 طوبه انه تنعقد فيها تنعقد بالجمال خطيب ومستمع امال الليله شرط 12 اشترطوا ان تعيدوا صلاه السبعين مره جماع القران والله على البعيد مره عدد 12 طلع 70 300 عدد الاهله لا عوضتهم طيب ها مفيش حصل شرط اتى ها فتح باب السماء اصلا مشان تعيين ساعة في جمعي صلوح ها المسافر لا يريده أكثر من يسوليش قلنا بولك الله بكم أن صلاة الجمعة على المسلم البال العرض الحر المقيم وبعدين المرأة ليس عليها صلاة صلاة الجمعة كمان نصنق بمتابه غير المسافر ينحق على المرأة تمام؟ العبد هماملون المرد خلاص؟ المرد عفادة الله طب نرجع ثاني على كل حال يرسعوا ليكتب ايه؟ اللوم عبد. في الحصائص في الجمهور للإيمان والسرود الله تعالى طالا عدثنا الحلواني طب نرجع ثاني بس فيه كلمة هنا من أول حالية ثاني باب الضوء السواكي ونوم عيما يقول هددنا عمر بن سوادي العالم cigarette طال حددنا عبدالله إبيبarlo قال أقب ref ref ref ref ref ref ref ref ref ref ref ref ref ref ref jun Marta الإح windsbug يحب الان cepور عنا نسب ويحن جيد نحن عدم هadem量 نسب ويحن أبنيبح نقول لا ستياننا عنsstenzammar من صد؟ للنطاق الزreich للهر عوض الله بنواهب على عمر ربحانه عمر للحابث ابن الحابث المصري هل نتساشي القيادة لها وأطمور عليها جميعا مكتوب يسمون محمد داني مكتوب سوفيان على عمر وأعمر من دينار طيب شعر وعمر من دينار اللي أعمش على عمر وعمر عبدالله هو أبو عمر و عمر كبير إبرااء المصر عمر محارف في زمانه أن سعيد بن أبي الله و أبو كيرا من أشد حتى تعال أبي بكر بن المنكذب عن عبد الرحمن بن سعيد القدري عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بصر يوم الجمعات على كل مختلف وسوى ويمس من الطيب ما قدر عليه بستقع إلا أنه كيرا لم يدبر عبد الرحمن وقاله الطيب ولو طيب القرح بس مش من طيب المرأة يقول له لون إن طيب المرأة ما ظهر لونه خفية ليه وطيب الرجل ليه بالعكس خفية لونه ما ظهر ليه وطيب الرجل أين في الغالب خلاص والأحيان طيب الرجل خلاص والأحيان واضح طيب الرجل هذا قالوا ولو من مطيف المرض أي من ملاغ العلم طيب قال حدثنا أحسن الحلوانين قال حدثنا روح بن حباس قال حدثنا ابن دولايب قال حدثني محمد بن غرفة قال عددًا عبد الرزاق قال أخبرنا جزريك قال أخبرني إبراهيم و جميسار عن طووص عن ابن عباس أنه ذكر قول النبي عليه الصلاة والسلام يوم الجمعة قال طووص فقلت لابن عباس ويمس طيبًا أو جهن ويمس طيبًا أو جهن الجهن يعني ايه؟ معنى طيبًا طيبًا ولكن رؤثًا إن كان عين بأهنه قال لا اعلم قال وحدثنا نافع بن ابراهيم قال اخبرنا محمد بن بطه قال قال وحدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا ضحاك بن محضر في رحمه ابن جويه ضحاك بن مخلد ايه شيباني المعروف عاصم النبيل ابان النبيل لما رفق بالنبيل قال له باسف أنه كان عندنا شيخه ابن جوليد ويسمع الحديث والناس المجتمعون فجاء فضر من الفيل دخلوا المدينة في بغداد ففزع المهدثون ينظرون الفيل إلا أمعاصم النبي فقال لهم ماذا تخرج مع هؤلاء قال عوى طبيعة المجنسي الفيل نعوضهم شوفوا هنا شوفوا هنا ولكن مجلسك لا يعاون الأرض فقال لا شمس فأنت نبيل نبيل في عمر نبيل في فهمك ورائك معناه وقال له له نكسم الأخ أنه كان كبيراً فأول ليلة ذهب يقبل زوجته فخبطا بأنف وقال إننا نعني روبة بالدعم فسمي النبيل دي اتسع صدره ذكر من ذكر اسماء على كل حال لقب بالنبي قال حدثنا الضحاك بن المقدام كلامه عن ابن في هذا المسناه قال حدثني محمد بن حات قال حدثنا بس قال حدثنا وهيب قال حدثنا عبد الله عن ابي عن ابي عن النبي عليه الصلاه والسلام قال حق لله على كل مسلم كان يهتشنا بيقول لي سبعة دعيان يغسلوا رأسه وجسلهم سبحان الله إسلمنا وديننا دين الضبط ودين الضبط أو لكن بقى ما تشعر يقولك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نضافها من الإيمان يا أخير نبي ما قالش كده وبعد يقولك البلدية بعدها ويكده على الشوارع يقولك حديد وشريد من إيه؟ لما هذا النبي صلى إنما ديرنا كله قائم على الضرار وقائم على الضرار معنى شو كتاب الضرار مع أطوله تأمن فيهنا من أول إلى آخر 15 باب كتاب الضرار كل باب يدلو باب فمش محتاجين بقى نعلم بالحديث بقول الحديث والشريب قال النبي عليه الصلاة والسلام النظاف من الإيمان النظاف من الإيمان والنظاف من الإسلام والنظاف من, من الإحسان والنظافة من الدين والله أمرنا النبي عليه الصلاة والسلام من النظافة والطهارة. ما أظهر من هذا الدين معنا يقول وحددها لختيبة التسعي ما اسمه هوله وعربه اسمه يحيى ختيبة نظم لختيبة يحيى يحيى يحيى اسمه يحيى وختيبة ختيبة من سعيد من جميل عبد الله الفطف المغناني أبو رجال معلم؟ كان في الأول يشتغل بالرق ولم تكن بضعاته الحديث لم يكن ينظر في الحديث ويحفظ الحديث حتى نام ليلة فرأى أن مزالة الدولية يستمر ممكن رؤية هيكول يكون فاخر كتير إيه لبعض الناس؟ صح الأن؟ معانين أول نفسك إذا شفت رؤية مطرحش فيها بالصباح ما شاء الله تحكيها للي بجي رايب قل لي من هناك قل لي من تهوك قل لي من تهوك يا جبعة أنا اتصل اتصل عليك وتخدم العالم كله أصلا دي ده رايب لا تخبر لها إلا عالم أو واحد يحبك يحبك إليه اللي ممكن يكون فيها خارج فيحسنك عليها لو ما بيحبكش ممكن يحسنك أو يأولها تأول إليه حكس أو فيه ناس جيب. تروح تحكيله قصة وانت ما شاء الله بطب نفسه راجل طيب ما يجيش وهو ايه نفسه عليك يا حسينة يلوين عصب كده لكن واحد عالم فقيم يعلم ما يقاولها الزاد او واحد جاتب يعني هو أن لو شبت رؤية طيبة ما تتصوّعش فتقاولها عندها من عندها ربما تقاولها لطب رب يقع الأرض بإذنه طيب رأيت رؤية سيئة تحكي هات طيب رأيت رؤية لا هي ولا هي حيرة انت في النهار كنة يعني والله إذا اشتري سيارة نوع من الزندر ايش الاسم الاسم الاسم ليش اسموان تلد اعرفين من الزندر ولا يشتري اسمواندر اسم السيارة ها؟ اسم الاسم الاسم أسمع... فلان ما شفت السيارة إذا اسمه حديث النابس إذا الرؤية طيبة من من الله رؤية سيئة منه؟ إن فيش لا سيئة ولا جميل إذا بيحاد النابس بالنهار هيبني طوب لا هيصفه ها؟ ومن هذا الطبيب بيحاد النابس إذا اسمه إيه؟ حديث النابس حرامي أفضل أيوه نفت فيش مشكلة المهم إيه؟ الرؤية لها رؤى الأعكاو وأحسن الناس لتعبير الرؤى كان ابن سيرين رحمه الله نعلم ومع ذلك الكتاب الذي ينسى إليه لا يصح تعبير الرؤى ايه في مشاكل كثيرة كم من واحد طلق زوجته بسبب رؤية فتح كيرك الكتاب حط ايوة انت طلق زوجته على الظل ايوة خذ المجزول طبعا فكان نحن طلب الزواجات بسبب أن نفتح كلا كتاب تعبير الرؤى المنزلين وهو لا صح يسمى الهدى المنزلين إنما دامين منهم تأليم وناسهم من تأخرين أحياناً يصيبون وكثيراً ما يقولون إذن الآن درجة ربيع شب هذه ما زالت تدلت من السمكة وكل الناس عايزين إيه؟ تناولون ما زالت عبارة عن قربة في أماء قربة إيه يا ماء كل الناس عايزين يقول به لم يستطيعوا أن ينوم إلا قفيته تمكن منه فنظر بها فراء ما بين المشر والمرض إسرائيل فنعمل الصباح على المعرض فأول هدف أنك الآن تنظر في الغرب وستتجد الى حفظ الحديث واتقانه فصار من اقراؤه أبو ابوه نما نو فراء النبي عليه الصلاه والسلام معه كده وان تذكر في اسماء العلماء والمحدثين فقال هي رسول الله صلى الله عليه وسلم هل اسم ابن في قال نعم المبشرات المبشرات النبي عليه الصلاه والسلام ها من رآني بالمناه ما قد رآني حقاً بين الشيطان لا يتمثل به فالشيء من هذه الرؤية ممكن أن تكون تغير مجرايات حياة أي شخص وده بيحصل من ممكن أن هو مسلم على نفس المعاصر يتبني للغلب بسبب رؤية ممكن أن هو شحيح وهو هزد المال من أهل الجسار ينفل ويتصدق بسبب رؤية ممكن له لا يقوم الليل ولا رؤيا على قيام الليل هذا وقع لعبد الله بن عمر رضي الله عنهما علمه لما حصل راى عبد الله بن قامت والنار وامره يناشئ ليدخل النار فوقع عبد الله على شمر النار ثم افلت فحكت للنبي عليه الصلاه والسلام فقال نعم عبد نعم الرجل وعب الله لو كان يقوم الليل فما طارك قيامه الليل منذ جاءنا كوجين من النبي صلى الله عليه وسلم فما طارك قيامه الليل هذه أرواح لشكل أحكامه لها ملابساتها فالحكيم منتأنى وتعرف على فقيم ولا يتجرر ويتصبر عن مالك ابن أبي فيما قرع يعطى عن سميه مولى ببكرين عن أبي صار السماء عن أبي رغير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال من اختصر يوم الجمعة وسن الجنات أي كوسن الجنات ثم راح فكأن قرب مدن وما راحب الثانية فكأن قرب وقر وما راحب الساعة الثانية قرب كبشا عقر لان الكبش الاكرم احسن من الكبش غير الاكرم مع اي خوان اصلا نتكلم على ذلك الصغار وفيه مناسبه لاحكام الاضاحي كما قلتها في البدا الله اكبر الله اكبر الله الله ساعة الأولى فالمقصوم بالساعة الأولى بعد شروق الشمس مباشرة لذي كنت يستعلم لأن من الشروق إلى المغيب 12 ساعة من, المغيب من الشروق إلى المغيب يقسم 12 جزء ليس بالمراد الساعة الفلكية ليس المراد الساعة الفلكية التي هي الستونة ضقائمة إنما المراد ساعة أي تقسم النهار 12 جزء كما قلنا بيه عليه الصلاة والسلام يوم الجمعة اثنى عشرة ساعة معنى اثنى يعني قصل من الشعور الى المريكة اثناشر ساعة يقول من اختش يوم الجمعة بسر الجناب التي تكون ملاح فكأنما قل العلماء من هذا ان افضل الاضاحي المجمد الابن معنى ويشتكي فيها سبعه من الناس انت مع زوجك مع كزوجتك تعلم معك اولاد انت تعد واحدا انك قائم عليهم فقط جرى كذلك جرى زربك سبعه من الناس يشتكي في البدا كذلك سبعه من الناس يشركون في البحر مع الاخوان ويغوص الواحد في البحر هو جوز أن يتبع عن نفسي بادل خيال جوز الأربعة على نفسي بادل لكن لا يجوز الثمانية أن يتبعوا على نفسي بادل الثمانية محشة ثمانية بيوت ثمانية بيوت معنى كل بيت له نار له قطبة له محيط يأوي من الناس عشرين يأوي من الناس ثلاثين كل جلس في بيت واحد يشاركون سبع البيوت ولو فجر عدد اهل البيت واحد يشاركون في ايه في في بقر اما ثمانيه بيوت تسعه بيوت فلا يجزع لهم ذرح الناقه والبقره لانك ستقسم البقره والناقه على 8 او 9 والصحيح انها لا تزيد عن سبعه اقسام طيب قال فكانما قرب بدرا ومن راح بالساعه الثانيه وكانما قربا فقط ومن راح بالساعه الثالثه وكانما مقرب طرش كبش اقرب والكبش الاقرب احصل من الكبش غير ايه قال ومن راح بالساعه الرابعه فكانما قرب دجاج الكبش على اهل بيته لا يُنزِع عن ميتين معنى طيب وقت المتزوج أربع نسوة وبيتهم وبيتهم وبيتهم وبيت أربع بيوتهم شاتن واحد شاتنان النبي عليه الصلاة والسلام كان عنده تسع أبيان وتسع نسوة مات وفي دماته عزمات تسع نسوة ومع ذلك كان يذبع عنهن عنهن وعن بيوته كبشاً واحد دبع كبشاً كفشاً على من لم يضحّم الأمة شو هو شبق النبي عليه الصلاة والسلام وكفشاً على أهل البيض أكس يقول فكأنّ مطلّب كفش العقر ومن رهب الساعة الضابعة فكأنّ مطلّب الدجاج ومن رهب في الساعة الخامسة فكأنّ مطلّب إيه؟ ما إيه؟ شو الناس اللي البيض هم بكثير أم بكثير أم بكثير؟ أيّوما؟ هولي الخطيب لا شكل ويأتي متأخرة والسنة الخطيب يأتي من بيته على الواقع فأصعد الملمن وما شرب معناه يقعد أو يسلم عن الناس يستقبلهم وبعد ذلك يقول عن الملمن فأنتدر انهاء قال ومن رعب الساعة الربيعة فكأن مطلب دجاج ومن رعب الساعة الخامس فكأن مطلب بينهم فإذا أخرجوا لناك وحضرت الملائكة يستمعون الانترى الذكر وان الامور السياسية الذكر هي كده مهمش انا الناس واكلم انا سياسة طب انا منافقش الناس منافقش الناس حاجة اسمها فأش الذكر فاش عويلا؟ ذكر الله وضال الله طب انا كلفتها السياسة والممتحدة ودخلتنا في عماط السياسة والناس خلجوا يعملوا فيها الله اشتغل ليه طب ما قلناش احكم ليه ما قلناش موعظه ليه 11 احكام ليه ما قلناش عقيده صريحه ليه الى ذكر الله هو ده الشيء ده ذكر السياسات ها الواقع انا اكلمك خطبه ثاني 11 اللي بنخطب اهين للناس بس خطب ناريه ها يشعر الانسان. يشعر الانسان ان الزبانه هتحارب معاه كان في واحد خطيب بيخطب وبعدين جالي واحد ضابط قاعد وكان خطير يعمل كده ويقول له انت لو قلت بتعمل كده قلوبنا بتطلع كده ضربوا ان الان مجالس فهو استدعائها من مكتب فلما استدعائها جاء كلمه جاء انا بعملون كده الضرب قولين مكتب قلوبنا بتعمل كده بتعمل كده قلوبنا بتزيلها بقى انت بتعمل كده ليه كده ما تتأه لك متوسط الخطبة اعطينا حاجة لنفعنا مش هتحارب لو قلتنا عالم ما تقصر الكامية الخط الخضر اللي كان فيه الأم shirt عليه الصلاة ماكان فيها التهييت والإيطار ومنهج السلف لا يعرف التهييت والإيطار منهج السلف منهج هادئ والدعوة لا تسير إلا في جو هادئ هذا إذا أردنا هذا الدعوة توفر أما إذا أردنا التهييت كل والدي يحسن التهييت وكل والدي يحسن الإيطار لكن من الذي يحسن حكمة قالوا لـ انت بات خليل من الناس إن الى يحسن الحكمة والرفق والليل وضع لقرب نصبها ده قليل من الناس ناجر ده بنتينية بقى لك احتاج لقابتك معنا اما كل الناس ممكن يطلع لك المدبر ويهيش لك العدم وبعليم بالله ايه ويد رحنا رحنا وراء السلب زي ما يقولون بقى طب خليك الهو خليك مش عالخط الصحيح اللي كان عليه منزل صالح السلب الصالح ليه كده والسلب الصالح طارق وحاجة ده ما خلوش عازم إلا وبيّنوه الله طحوه وكل خير في اتباع من سلب وكل شر في اتباع من خلق أما حيثنا الناس استفدنا أثارنا الناس استفدنا إنما علمناهم الأحكام علمناهم العقائب علمناهم الحرب الحرام خربناهم بالله هذا هو المطلوب وهذه طريقة أنبياء المرسلين أما التهييج أحد يشقل هذا أحد يشقل هذا فيقول فإذا خرجت من حضرت الملئينة يسمعون الذكر اللي رفقت القادمة ويقرب من الله سبحانه وتعالى الموعظة تغليب والتغليب مصحوب الموعظة يعلمه من العقاية الصحيح بدون إطارة ولا تهيئ ولا ذكر بقى معاه من الحكام والفرح بهم والشمجة بهم فإن إيه؟ وأول من قم على الثورات انتم عارفين اني سمعوا اللي مع قاموا على من؟ انا عثمان رضي الله هذه اول مشكله في الاسلام اول ثوره قامت في على عثمان رضي الله عنه قاموا عليه قالوا انت عملت واعملها وسووا والاخر اصحابك قرطهم عطتهم وظائف ومناصب ويسووا كذا واعمل بكذا عمل منصب المناصب هي جماعه ورح حصلوه رضى الله عنه حتى قتلوه في اليوم يشكوا عينوا لغموا في المزل الغار تحت السجدين السجاد وبعدين طلعت القنابل من الغار في الصوت الأول وكان منهم الرئيس اليافر طيب يستفيد لي هو ده صحيح ما يعملش كده للسنادقة في قيود الله ما يعملش كده للملاحية ويعمل كده هالإسلام القنابل تحت الفرش وما بنشجع الكل هل عن في يقول هذا يامر بهذا 87 واحد منهم ما بين التطبيق وما الجريح وكلها القنابل حارقه لا تشك توبا انما ترفض الى الجلوس والادشاه ماذا تشرح الماء هل هذه طريقه تتهيئ هل هذه طريقه صلاح وغير, وغير أول أمس أقرأ في دونس عشان في بطالة عشان في فتح اجتمع من الشباب أردوا أن يحرقوا أنفوسا انت حاجة معك هذا من الاسلام. الناس هل هذا من الدين طب أنا ابتلت من فتح ابتلت من بطالة طب مش أرجع إلى الله أتوم إلى الله يمكن أنا عند مصائب يمكن أنا عند معاصر يمكن أنا عند ذنوب عضاء الجبائل وبعدين أجيب اللوم على القدر أنوم القدر ولو الحكام فمات بطالة سرعة أكيد فإنت بتسببك من البطار وفي حال أبا هنال مسا ما تشتغلش فالشغل كثير ما فيش أوضير حقومية اشتغل بأي حاجة يشهد أي حرب احترم اعمل بيدك أفضل ما أفضل نسان العمل يالك إنها بيستغل إنها بيحتضل افضل أي عمل واجبت خلاص الدنيا خلاص مفيش إما ضعط الله وضايق ولا مفيش مضاقرات واضرابات في المستشفيات طب المرضى والإنطالة هيتعجل زيك والله علي هنهاج إلى الدنيا يا أيها الناس اضرابات في المستشفيات عشان شوية ممرضين ومرضات ابتبع وجوهم معادة المستشفيات هل هذا من الإسلام؟ يا فرحة أعداء بسنان فيه ايو الله المدرسين المعاهد مع الطب المدارس مع الطلب. على هذا على هذا ايوه الحق من الدين ومن الاسلام عن هذا التغيير نحو الله بالله وانه استقاموا على طريقه لا سهل يوما اضرا بنفسنا اثنين ولو ان على القران امنوا واتصف لفتحنا عليكم درجات من السماء والارض ولكن كذبوا قبل شويه الفلاحين عم يعملوا ضربات قبل شويه من الجامعات من الجامعات عم يعملوا ضربات ايه هذا كله والعمال عم يعملوا ضربات والمصاري عم الناس يعيش تساني وهنا التصدحة يتظهر يكون من ونحن بقى الطريق لأن الفتاة إذا فتح بابوها لا يوجد وماذا قلناها القديمة تذكرون لما عملنا هنا محاضرة في, في الشهر يدعي التحذير من الفتاة وعواقف الفتاة وأن إذا فتح بابوها لا يوجد وهنا نحن نحن ثم بمسك ثم من ثم بسوريا ليبيا بشعر المهران مين شمال ولسه أعداء الإسلام يقولون يا طارع الجزيرة كاملة جزيرة العرب جزيرة العرب بلاد سعودية يقولونك هكاملة يا طارع كاملة هم عاديم لك يا بلتحين بفخفخين و بل. بلتحين لك اسم البارك بابين تعديمون يا طارع يا طارع يا طارع يعملوا إياه الله أكبر فيه أعدال سنة آخر ولذلك المسؤول الجزائر يقول ما حدث في البلاد العرب خورات العربية هذه وراء أيدي خفية أيدي خفية هذا مسؤول كبير أظن أنه نعمل أيدي من قبل لتنب صراح يقول ما حدث في المنطقة العربية وراء أيدي خفية هل يعطي الناس البسل والبسل الرجوة يا ربنا أمي شوك البلطة جمت زادت والأمر ما يفوقت والأمر ما استكتبت إذا كلا بك نعود إلى الله هلأ نتعود إلى الله ان الله لا يغير بقوري حتى يغير الماء بأنفسي أكتبني هذا قدر على أمل لقابهم إن شاء الله يوم الأربعة مع هذا التعبينا مغرب إن واحد شاهده سبحان الله ومحمده أشتركنا إلى الأن أسهل افتش <تصفيق> يذكر نقول هذا المسؤولاء سائل بريقكم سؤال جميل مهم استمع السؤال ده اسمي ايون منصور سؤال جميل مهم استمع هل حديث ان رحم البقر ده ولا انه شفاء حديث صحيح انت سمعت نص الحديث هل نسال مننا شيخ محسن اهلا معنا اللي صار في الحديث ده قالوا له ان لحم البقر ده ولا منه شفاء علان عرفتم معنى الحديث يا دكتور لحم البقر ده ولا منه شفاء هذا حديث صحيح خلاص الصحابه الشيخ العبادي بالسلسله الصحيحه ومعنى هذا فعلا الذي قرره النبي عليه الصلاة والسلام اللحمها فيه دول الشرطية صحنا لأ لحم البطر لحم الإيمين ما فيه لحم الغنم ما فيه. لحم البطر فيه دول الشرطية دول الشرطية هذه كم متر؟ 15 متر والدان اطمونا بدي غلى اللحم لبطر غلى أن تيينه صحنا لأ عشان تموت هذه الجرثوم خلاصا؟ لكن لقدها فعل شفاء وسنها شفاء ودواء لأنها طرع من كل الشجر طرم فنشوفش البطرة لما بتاكن ها بتجلم بمن هنا ومن هنا بصفلة لا ده كلام الدبي عن السلسل ماش من جاء بها قدر أباك قدر قدر قدر أبداك تستانك الضوء من جمال من جمال من جمال من جمال انما حق التعبير عن الغضب والمطالبه والادعاءات او الاعتراض من اللي يعبر الاحسن اه في نقطتين اهو ايوه ده جاوبك جاوبك جاوبك يا طالب اجاوبك خلصت انتك زيك الله خير حق التعبير الحكماء هما اللي يعبروا العقلاء العلماء مش الاوجاه والعوام والتضامن كل امراه كل راجل وطفل كل خارجه بتديها الله ده هو رياضه مش سؤال ده المخدر متبلش قال لي بالله عليك هيغيره ايه غير المراهن ساعه اول اللي خارج بالاحمر ده والمكايز الكامل هل هذا يرضي الله يا شيخ جزاك الله خيرك في فرق 2 ناقص فرق اقتلاع واحد فرق اقتلاع طوارئ يا شيخ ده موضوع ثاني خليك من الموضوع ده بقى خليك بقى بركه الله فيك يعني التصامم السلاح بالسلاح ممنوع كله ممنوع ما نتكلمش على ده جائز كل ممنوع لأن الاعتصابات السلمية أدت إلى العنف والسلاح أدوه ده ممنوع وده ممنوع طبعا. عايز تنسح الحاكم؟ العالم مننسح الحاكم من العالم. أيوة العالم ما يسمعش تصبر مصبرتش هتطعى من لف سوريا عايز تطعى من لف سوريان؟ وعايز تطعى من لف يمن؟ ما عايز تجرب من العالمين يالشيخ والعالم يقوم هالحلو العبد العلماء الحكماء الحلماء انما جوئ من ليد يقول للنساء والمتبرجات استفدني استفدن وصلت للحجن وصلت للشيء يا شيخ ضايب إني عبارك وصلت للحجن في سعشورة هون وإحنا في الضرب وصلت للحجن البطالة ذات فقر ذات للصد هذا هو الصيف الميزانية مفلسة وصلت للحجن طيب ما فيش حاجة إذا ما معك للصد ما معك للصد الصدر الصد. اسمه صدر؟ اسمه الصدر وانت معجور على الصدر ولا مداش معجور؟ معلومة. معجور! معجور على الصدر صدر مع التطور؟ لا! العالم نتكلم لكن مفيش استجابة اسبر! لو مت سنة تصبر من يدب العالم؟ نعم يدب على العالم؟ لا يخلي الشعب جادس انتك عالم نعم. الشعب جالس الشعب جالس ليه؟ لان الشعب اهود ما نفع بشيء الفساد والفساد قامت الثورة طيحنا والقرص هل هدمنا النظام الاول؟ لا نستطيع ولن نستطيع أن نكون نظاما جديدا إذن بارك الله بكما معك للصدر وصلى الله وسلم على نبينا محمد وقد كررنا هذا البرارة ومن أول اضماره طيب زكرة خيرك